ان الذين كفروا لن توني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتها Vma zlmehumullahu, alakin anfushum yzlimur. Ya aiyuha lzzin amanu, la te tazu btaa tan min donikum, la yaelunikum kabaala.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 إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌّ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ لَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ